50 languages de vacances العطلات. العطلات. la el el xt no dif ens podem banyar allà eltum qui no figui sibaha eln fi el sebaha és perillós ner allà el siba tu figui el el sebaha fi és possible llogar un parasol aquí. هل يمكن هنا استئجار مضلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ Es posible هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Es posible llogar هل يمكن هنا استئجار قارب هل يمكن هنا استئجار قارب بولدريا في سيرف احب ان اركب الموج أحب ان اركب الموج ماغرداريا في سبمارينيزما احب ان اغطس احب ان اغطس بولدريا احب ان اتزلج على الماء احب ان اتزلج على الماء Es possible louer una هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ Es possible louer l'equipement de هل يمكن استئجار, استئجار, استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل possible ليوغار هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Yo انا مجرد مبتدئ. انا مجرد مبتدئ. Soy de nivel انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط تينكون بون نيفيل استطيع التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا اون اس التيو تلاسكي اين التلفريك اين التلفريك هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ ¿Has portato las هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟